مناجأة السحرية الشيخ عارف بالله عبد القاتر كيلاني سسر سر بسم الله الرحمن الرحيم إلهي غلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي غارت النجوم ونامت الويوم فَأَنتَ الحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذي لا تَأخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَومُ إِلَّا هِيَ فُرْشَةُ الْفُرْشِ وَخَلاَ كلُّ حَبيبٍ بِحَبيبِهِ وَأَنتَ حَبيبُ الْمُجْتَائِذِ وَأَنِيسُ المستوحشين. تني عبابك، فإلى باب من ألتجي إلهي إن قطعتني عن جنابك، فجناب من أرتجي إلهي إن عذبتني، فإني مشتاق للعذاب والنقام والنقامي، وإن عفوت عني فأنتهى الجود. والكرام يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبغفرانك أناب المقصرون يا جميل العف أذقني برد عفك وحلامة معرفتك وإن لم أكن لذلك فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة